دل الناس وأنزل القرآن إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد والله عزيز ثاقب إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء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 فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا آل الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدوك رحمة وهب لنا من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا قريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كذب ابراهيم فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فاخذهم الله بذنوبهم فاخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب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 فئات تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأول الأبصار وزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطر المططرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ولئن نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جن فيها الانهار خالدين فيها خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اننا امننا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين, والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة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 ومن يكفر بآيات الله فَإِنَّ الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا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 أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ومالهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أُوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم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 ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك من, من تشاء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 وما عملت من سوء ان تود لو ان بينها تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله راؤهم بالعباد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 وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وإني أعيدها بِكَ وذريةها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبأ حسنا وأنبتها نبأ حسنا وكفلها زكريا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 هناك دعاء زكريا رَبَّهُ قال ربي هب لي من لدوك درية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في أن الله يبشرك بيحيا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 قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح للعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم يا مريم إن الله اصفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك وسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما قلت لديهم إذ يلقون أقول ما هم أيهم يدخل مريم وما قلت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم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 امنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه إني متوفيك ورافعك إليه ومتاهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم إليني مرجعكم فأحكم بينكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناسرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيؤفّيهم أجورهم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 يا أهل الكتاب لما تحجون في إبراهيم لما تحجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أول الناس بإبراهيم ل اتبعوه وهذا النبي وهذا النبي والذين آمنوا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 بآمنوا آمنوا, آمنوا بالذين أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وجه النهار وَكَفَرُوا أَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُل إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أي يؤتى أحد مثلما أتيتم أَوْ يحجكم أو يحجكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء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 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمالهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينصر إليهم يوم القيامة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 وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي ولا تنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا واقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قل آمنا بالله وما ما علينا وما ما انسل على إبراهيم و ما على إبراهيم و وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم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 وشهدوا أن الرسول حَقُّ وجاءهم البيانات، والله لا يهدي القوم الظالمين، هؤلاء كجزاءهم أن عليهم لعنة الله عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.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 فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنَ الْتَّابِرَاهِ مَحْنِي فَمُ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِهُ ضَعَلِ النَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَتَ مُبَارَكَ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ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 قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عو سب لله من آمن تبغونها عوجا تبغونها عوجا وأنتم شهداء وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُقِيْعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَهْدُوكُمْ يَهْدُوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصر بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ واعتصموا بحدّ الله جميعا ولا تفرقو وذكروا نعمة الله عليكم إذ كونتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحت بنعمته إخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَوْقَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوُحِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُكَرْرِ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَأَخْتَلَفُوا مِن بَعْد مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُ الْجُوْهُ وَتَسْوَدُ الْجُوْهُ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 وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في الزماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر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 وَإِنَّ يُقَاتِلُكُمُ يُوَلُّكُمُ الْأَدِبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْضِلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبِلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبِلٍ مِنَ الْنَّاسِ وَبَأَوُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقُّ ذَلِكَ بِمَا عَصَهُ وَكَانُوا يَعْتَلُونَ لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آَنَا اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ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 وَدُّ مَا عَلِمْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كنتم تَعْقِلُونَ هَأَؤُلَاءِ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ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 إذ هم الله منكم أن تفشلان. وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ويأتون من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسويين وما جعله الله إلا بشر لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من يضد الله العزيز الحكيم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 يوفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله وفّر الرحيم.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 وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين يوفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيض والكاذبين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذل 129-ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله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 وليمحص الله الذين آمنوا وينمح الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصادرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأ فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول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 يا ايها الذين امنوا ان تضيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين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 129- ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصيدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم فِي في أخرىٍ فأثابكم غمٌّ بغمٍّ فأثابكم غمٌّ بغمٍّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. 129. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسي يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هلنا هل من الأمر من شيء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 ولئن قتلتم في سبيل الله أو موتتم لمؤفرة من الله ورحمة لمؤفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن موتتم أو قتلتم لا إلَّا الله تحشرون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 اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند انفسكم قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير وما يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا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 الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم إلا خوف عليهم إلا خوف عليهم ولاهم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القوى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 سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول دوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسلا من قبل بالبينات وبالذي قلتم بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتمهم فلما قتلتمهم صادقين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 فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ فَازَ النَّارِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لا تَبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَدْنَى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثْاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْنَاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُوا وَأَشْتَرُوا بِهِ ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتون ويحبون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم.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 ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار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 فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عاملا منكم لا أضيع عمل عاملا منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ توابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ التَّوَابِ لَا يَغْرُّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ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 وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ قَاصِعِينَ لِلَّهِ قَاصِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صلوا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون